بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ضل صاحبكم وما ووى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوات المضره فاستوى وهو بالنطق الاعلى ثم لنا فتبلى فكان قوسين او, أو فأوها إلى عبده ما ما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 إن هي بلا أسهار سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إِلَّا الظن وما كهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى كم للإنسان ما تمنى فبالله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تؤدي شفاعتهم شيئا لله إلا, إِلَّا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ما يسمون الملائكة تسمية الأنسى وما لهم به من علم.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 وإلا أن ما في السماوات وما في الأرض ليجدي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كباكرا الإذف والبواعش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنتم في بطون أماتكم فلا تجتنوا هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي دولى وأعطى قليما وأدى عنده علم الغير فهو يرى أمن بما في خلق مُوسَى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر واسرة وزر أخرى ألا تزر ما سعى وأن ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أرحك وأبتى وأنه هو أماك وأحيا وأنه هو أماك وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفك إذا تنا وأن عليه النشأة الأخى وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهل جعاد الْأُولَى وثمود فما أبطى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأضرا والمدفكة فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النزل الأولى أسفة الآسفة, أسفة الآسفة ليس لها من دون الله كاشفة فمن هذا الحديث تحجبون وتوحكون ولا تبكون وأنتم تامدون فاسجدوا لله واعبدوه